بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله أما بعد طبعا بمناسبة الصلاة يعني قد تلحظون يعني لا بأس نذكر فائدة في المقدمة هنا أن الصلاة تجو يعني على النبي عليه الصلاة والسلام وعلى آله اهل بيته المؤمنين الصادقين أما الصلاة على الصحب فهناك الترضي رضي الله عنهم ورضوا عنه والترضي عام وتجوز الصلاه على ايضا المؤمنين هو الذي يصلي عليكم وصلي عليهم يجوز لكن من حيث الاولويه هي الصلاه على محمد وعلى ال محمد اللهم صل وسلم عليهم جميعا والرضا عن المؤمنين جميعا من مهاجرين من انصار من الذين يتبعون باحسان لأن سوره البينه الله عز وجل يقول ان الذين آمنوا وعملوا, وعملوا الصالحات اولئك هم خير البرية جزاءهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ابدا رضي الله عنهم ورضوا عنه كل الذين امنوا والمهاجرون والصادقون من المهاجرون انصار اولى بالتردي فهذه حتى لا يؤاخذنا البعض يعني في, في التفريق لأن الناس اعتادوا اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وكذا وكذا وإن كانت هذه الصيغه جائزه لكن التمسك بالنصوص في هذا الجانب واتباعها اولى على ايتنا على ايت بعد ذلك في صورة ال عمران انا سانهيها وابدا بما بعدها من الصور ذكر الله عز وجل ان الله في تعريف أولى الالباب إن في خلق السماوات والأرض هذه مشهورة يدعون بها في التراويح والصلوات إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب من هم أولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ذكرنا الذكر عرفنا الذكر بأنه ليس فقط التسبيح والتهليل وكذا هذا مظهر من مظاهر الذكر الذكر أن يكون الله في قلبك تتذكره وأنت صامت وأنت فوق جبل وأنت تمشي في الخط يعني في الطريق في سيارتك وتتأمل في المخلوقات تنزل عليك ينزل عليك هذا الأجر والثواب من الله عز وجل فلذلك هذا صاحب عقل غالبا الذي يذهب ويتفكر في المخلوقات يتفكر في الأودية في الجبال في الأنعام في الرياح في السحاب في المخلوقات هذا يكون صاحب عقل لأولى الذين يذكرون عندما يقول إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولى الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقينا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيتهما للظالمين الظالمين أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان امنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسولك ولا تخزن يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر من أو أنثى بعضكم من بعض هنا تفصيل مهم في الجماعات والفئات في الذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات من تجري من تحتها لأنهاروا توابا من عند الله والله عنده حسن الثواب هنا قيود هاجروا بالهجرة الشرعية ليس لدنيا يصيبها وأخرجوا من ديارهم ولم يخرجوا بطواعيتهم لم يكونوا منفذين لاختراق قريش أخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا وهكذا لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد وهذا رد على من يقول يحتج بأن الله نصر إذا, إذا وصل طاغيه إلى الحكم يقول أن الله نصره لو كان محقا ما نصره الله هذا أيضا عدم معرفة بمنهج الله بسنن الله من سنة الله عز وجل أنه قد يصل الظالم وقد, يضطهد وقد يضعف المؤمن فهو يقول لا يغر تقلب الذين كفروا في البلاد ما تاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد ولذلك الذين يحتأى الجبر عقيدة الجبر اليهودية وهي من أهل الكتاب دخلت في المسلمين أن الله نصر فلانا الطاغية إذن فهو على حق إذن الله ارتضاه لا حول ولا هل ارتضى فرعون عندما ملك مصر هل يرتضي الآن إسرائيل لأنه, لأنه نصرها على العرب والمسلمين لماذا تحملون الله عز وجل أخطاءكم وتقصيركم أنتم لماذا تحملون الله يعني موال أو تنسبون اليه موالاة الظالمين والرضا عنهم هذا كفر باطني كفر خفيف قد ما ينتبه له كثير من الناس لا تنسب إلى الله نصر هذه الفئة إلا بأن تعرف سنة الله عز وجل قد يكون ابتلاء أليس الله يبلونا بالخير والشر فتنه عندما يصل طاغية إلى الحكم كالطواغيث الذين سقطوا مثلا في الربيع العربي ما يسمى الربيع العربي هل الله مكنهم هل الله ولاهم لا يجوز أن نستعجل أن ننسب إلى الله كل شيء الله فعل الله فعل, الله فعل هذا, هذا تجرؤ قد يكون يعني محرما وقد يصل إلى مرحلة الكفر خاصة إذا كنت تعلم بأن هذا طاغية مثل الحجاج أو غيره وصل الله والله الله فتح له الله مكنه لا تنسب إلى الله التمكين انسب أنت إلى المسلمين التقصير وأنهم قصروا في تنفيذ ما أمرهم الله به حتى وصل هذا الطاغية إلى ولاية أو إلى مركز قرار مؤثر سياسي أو ثقافي أو غيره فدائما تحميل الله المسؤولية هي منهج الكتاب ومن آثار ثقافتهم على المسلمين دخلت في كتب العقائد و في كتب الحديث وفي تصورات المسلمين وفي مواعظهم دخلت هذه التصورات ثم يقول الله عز وجل نعم لا يغر أنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم ماواهم جهنم وبئس المهاد أتذكر كلمة الحسن وإن ادري لعله أستشهد بالآية لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين هي تتفق مع هذا فهم, أهل فهم أهل البيت ما أقولها مجاملة ولست في موطن أن أجامل ولكن أهل البيت رسول الله نحن أهل السنة للأسف حرمنا من كثير من علومهم ومعرفتهم القريبة المتدفقة من القرآن الكريم نتيجة هذه الخصومات هذه الجاهليات ومن أجل هذا الظهور، يعني اللقاءات الفكرية والحوارية بين الطوائف الإسلامية سنة وشيعة وفئات أخرى المعتزلة والإباضية والزيديه والصوفية تجعلها تفهم بعضها أكثر، لأنه قد يصور، قد يصور طائفة قليلة قد تصور بأنها إجماع. أنا كنت أتصور قبل قبل أن أقابل ال أنا أزور بعض الأخوة الشيعة في المنطقة الشرقية عندنا في المملكة كنت أتصور أنهم كلهم يخفون عني وكلهم يعني عندهم افكار مسبقة عندي عن عن الشيعة وكذلك الأخوة الشيعة عندما عندما تلتقي بهم يظنون أن السلفية ولها بكلهم على نمط واحد كلهم ضد هذا غير صحيح. ليس لا هذا ولا هذا نتيجة عدم التلاقي وعدم الحوار على أي حال هذه بس أخذناها فائدة في الطريق يقول الله عز وجل نعم متاع قليل ثم ماواهم جهنم وبئس المهاد أنا تذكرت قلت كلمة الحسن أيضا تفكر في خلق السماوات والأرض من علوم أهل البيت لا بأس أن, أن نذكر بعضها هنا خطبة الإمام علي في في الخلق في بدء في بدء الخلق كمثال يعني أو من أقواله في بدء الخلق عندما قال رضي الله عنهم وكرم وجهه أنشأ الخلق إنشاء وابتداءه ابتداء من غير روية أجالها هذا يتفق معه ويتفكرون في خلق السماوات والأرض وكذا الإمام علي تلبيد النبي عليه الصلاة والسلام وتجد معارفه قلت نحن حرمنا من بعض المعرفة نتيجة التشاحنات والخصومات عبر التاريخ فيقول أنشأ الخلق انشاء وابتداه ابتداء من غير روية أجالها ولا تجربة مستفادها ولا همامه نفس اضطرب فيها أحال الأشياء لأوقاتها ولا أما بين مختلفاتها أو ولا بين مختلفاتها وغرزها غرائزها وألزمها اشباحها عالما بها قبل ابتدائها محيطا بحدودها وانتهائها عارفا بقرائنها وأحنائها ثم أنشأ سبحانه فتق الأجواء وشق الأرجاء وسكائك الهواء فأجرى فيها ماء متلاطم تياره متراكما زخاره حمله على متن الريح العاصفة والزعزع القاصفة فأمرها برده وسلطها على شده وقرنها إلى حده الهواء من تحتها فتيق والماء من فوقها دفيق ثم أنشأ سبحانه ريحا اعتقم مهبها وأدام مربها وأعصف مجراها وأبعد منشاها فأمرها بتصفيق الماء الزخار وإثارة موج البحار فمخضته مخض السقاء وعصفت به عصفها بالفضاء ترد اوله على آخره وساجيه على مائره حتى عب عبابه ورمى بالزبد ركامه فسوى منه سبع سماوات جعل سفلهن موج مكفوفة وعليهن سقف مرفوعة ثم زينها بزينة الكواكب وضياء الثواقب وجعل فيها سراجة مستطيرة وقمرا منيرة في سقف سائر ورقيما مائر و... إلى آخر الخطبة هذه في... هذا التفكر هذا من الواجب المعرفي في القرآن الكريم هذا واجب معرفي الأمر بالتفكر ولكن أعطوني انتاج المسلمين من هذا التفكر في المادة في الماديات وأن السماوة الأرض والجبال وغيرها فلذلك لا يجوز أن ننكفئ كل المذاهب الإسلامية لا يجوز, لا يجوز أن تنكفئ على تراثها القرآن الكريم الكريم رقم واحد بعد ذلك إذا وجدت تفكرا في خلق السماوات الأرض لأديب أو عالما أو إمام أو شيخا من أي مذهب كان فهذا يتفق مع هذا المجرى يجب أن أضمه لتراثي حتى لو لم يكن مسلما فعليه في حال نعم في آخر إذن صورة آل عمران ثم يعني على أساس ننتقل إلى لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها لأنهاره وَإِنَّ من اهل ثُمَّ ثم يقول مِنْ من الْكِتَابِ الكتاب لمن بِاللَّهِ بالله وما انزل وَمَا وما انزل اليهم لِلَّهِ لَا لا بِآيَاتِ اللَّهِ الله قَلِيلًا قليلا لَهُمْ لهم اجرهم عند ربهم إِنَّ اللَّهَ الله سريع الحساب تاكيد الله عز وجل على في اكثر من ايه على اهل أن فيهم اناس بينما تاريخنا لا يذكر منهم هؤلاء ولا يعني هذا يدل على ان اهل, أهل الكتاب ال المحرفين والحاملين لعقائد الجبر والتشبيه والسلطنه كانوا ملتصقين بالسلطات وتم تهميش هؤلاء الذين ينبه الله عليهم وأصبح التصور العام المسلمين أن كلها الكتاب في النار وكلهم يعني يقولون أن عيسى ابن الله وكلهم وهكذا على يدي حال بعد الفاصل ان شاء الله نستكمل حديثنا والسلام عليكم الشيخ حسن فرحان المالكي. دبليو المالكي بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا قبل الفاصل ذكرنا انتهينا تقريبا من سورة آل عمران أخذنا الأحداث العامة وبعض المعارف الإيمانية التي تسهم في معرفة السيرة النبوية وما عاناه المعاناة التي عاناها النبي عليه الصلاة والسلام من داخل الجماعة المؤمنة ومن خارجها ومن التحالفات وهكذا. بعد طبعا الترتيب انا كنت بين خيارين إما أن اواصل الترتيب أذكر النساء أو كذا او أذكر ما بعد آل عمران طبعا قبل هذا أذكر الاضطراب مقدمة بسيطة عن الاضطراب في الترتيب طبعا هناك روايات للزهري وقتاده وبن عباس وأقصد عكرمة مجاهد ابن الضريس الداني لهم ترتيبات لنزول القرآن الكريم لكن معظم هذه الترتيبات فيها فيها تناقض بين ترتيب وترتيب وهناك المكي والمدني طبعا هناك من يجعل المدني لا يهتم بترتيب المدني ولا ترتيب المكي وإنما يذكر الترتيب مجملا فمثلا روايه الزهري مثلا في الترتيب هناك وهم بلا شك مثلا عندما يذكر بعد البقرة الأمثال ثم آل عمران ثم يذكر الأحزاب الأحزاب هي بعد ال طبعا لتعلق هذا الأحزاب متأخرة يعني أحد كانت عام ثلاثة أحزاب عام خمسة اللي هي الخندق بينهما الحشر غزوة بني النضير صورة الحشر كان يجب أن تدخل ولكن ما أدري لماذا ثم يقدمون الممتحنة الممتحنة آسف يقدمون الممتحنة على نعم على الفتح والفتح هي فتح الحديبية, صلح الحديبية والممتحنه أتت فيما بعد فهناك اضطراب انا حاولت بترتيبي أنا سأحاول أن أذهب بترتيبي أنا بعد دراسة عندي ترتيب للنزول وأظن أنه أقوى من ترتيب الزهري وقتاله اصلا قتاله رتب ترتيب المصحف فقط لم يرتبها ترتيب النزول والزهري رأينا أوهامه وهم من أقدم كذلك الترتيبات الأخرى فيها نظر لكن بترتيب أنا خاصة من الآن يعني طبعا الصور المدنية يحتاج إلى بحث بس من المكي ترتيب الذي اجتهدت فيه البقرة طبعا واضح أنها أول صورة نزلت بعد ذلك الأنفال واضحة أنها صورة بدر ثم العمران عمران واضحة لأنها متتعلق بأحد ثم بعد ذلك عندي أن أصف أنها التي أتت بعد آل عمران ولذلك سنذكرها الآن لماذا؟ بدون تطويل هي نزلت في السنة الثالثة بناء على ما ظهر من روايات أسباب النزول في الطبري وقد تكون قبل بس بالتأكيد أنها قبل الأحزاب قبل الخندق هذا واضح وعلى ذلك فبعد الصف يأتي سورة الحشر سورة بني النظير تخص بني النظير هي في السنة الرابعة إجماعا ثم المنافقون أيام الخندق بعد الخندق أيام المريسيع قبل الخندق ثم الأحزاب وهي صورة الخندق ثم الفتح وهي صورة الحديبية ثم الممتحنه قبيل فتح مكة ثم الحجرات في السنة التاسعة الطلاق التحريم التوبة ثم المائدة وهكذا طبعا هناك صورة يعني لم أتبين بس هذه على الأقل الصورة التي فيها أحداث التي تتعلق بكلامنا هنا فسأنطلق إذن للصف بعد لأنني تخليت وربما عن حتى تتواصل أفكار مدام أننا انتقلنا للأنفال بعد آل عمران آسف بعد البقرة ذهبنا الأنفال لترتيب الأحداث لتعلق فسنذهب الآن ذهبنا ال عمران ثم سنذهب للصف لأنها في ترجيحي نزلت بعد آل عمران وهي صورة مدنية متقدمة او من أواسط على الأقل هي قبل الأحزاب وتفصيل لماذا اخترت هذا يحتاج إلى بحث ننطلق إلى صورة الصف يقول الله عز وجل سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم طبعا صورة الصف قليلة ليست كثيرة سإن شاء الله نذكرها في, هذا في هذه الحلقة يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون أيضا هذا هذا يتفق مع ما ذكرنا بأن الذين آمنوا عندما يخاطبون هنا ليست إلا فئة قد تكون غالبية قد تكون خمسين في حدودها قد تكون أقلية لكن لا يمكن أن تكون واحدا فقط كما يفعلون كما يفعل المفسرون إذا نزلت مثل هذه آيات العتاب يجعلنا في واحد وإذا نزل ثناء جعلوه في الجميع حتى, حتى من لم يشهد المعارك هذه والنصرة هذه يعني آيات والانصار والأنصار يجعلونها حتى في الطلقاء وفي الأعراب هذا لعب يجب أن تحدد منهجا صارما من او على الأقل أكثر علمية هنا يصف الله عز وجل الذين آمنوا يثبت لهم الإيمان ويظهر التراخي هذه بعد أحد يعني بعد آل عمران وقبل الخندق يا أيها الذين آمنوا في الجملة ليس كلهم يقولون ما لا يفعلون لكنهم لأن النبي نفسه من الذين آمنوا فهو خارج وإن خرج خرج غيره يعني بضوابط معينة تعرف من سيرة الشخص من تفانيه من تضحياته من تعرف هذا وهذه خطابات الفهم الصنمي للـ للـ للإطلاقات والتقييدات يجب أن يعاد النظر فيها يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون هنا يخبر الله عز وجل بأنه قد مقت بعض الذين آمنوا لأنهم يقولون ما لا يفعلون وهذه وأمثالها كثيرة وهذه من من الأمور من الآيات التي أهملها يعني الآن لو تسأل بعض المتعصبين لكلمة صحابة تسأله هل مقت الله بعض الصحابة يقول أعوذ بالله هذا رضي الله عنهم ورضو عنه طيب ممتاز رضي الله عنهم ورضو عنه طيب هذه ما تفعل بها لا بد أن نرضي الله عنهم عنه في من يستحق الرضا، والمقت في من يستحق المقت. يعني لا نضرب كتاب الله بعضه وبعض، لا نجعل هذا الفهم يعني هذا الفهم الجاف لا يجوز أن نتركه يستمر في تدمير القرآن الكريم وتدمير آياته وتدمير الأفهام وتدمير علم النفس، تدمير العقل، تدمير العاطفة. وهذا بالمناسبة هذا الفكر له أثره على الشخصية. إذا أنت آمنت بهذا تصبح متشددا خائفا تخشى من أي معلومة كراهية المعلومة الخوف من المعلومة الخوف من المعرفة كراهية الحقيقة هذه هذه عقوبة الله يعاقب من أراد من يعني من وقع في هذا في هذا التكلس المعرفي يقع في هذا يقع في هذا يقع في ظنك ومن أعرض عن ذكرى فإن له عيشا ضنك الله توعد هذا إن الذين يحدون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين هذا وعد الله أن سيكبت وهذا الكبت نراه في وجوههم وتصرفاتهم وفتاويهم وأقوالهم وخطبهم متكلس متكلسون مكبوتون ليس عندهم استعداد أن يقفوا مع المختلف معهم ولا أن يفهموه ولا أن يسمعوا منه ولا هذا كبت من الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم وقد أنزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب مهين أظن في سورة المجادلة المقصود هنا إذا يا ايها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص كأن هذه عتاب على ثم يذكر الله قصص عن موسى وعن عيسى يستفيد منها المؤمنون الله ما يذكر قصص الأنبياء هكذا للمتعة وإنما يذكرها كأنه كررنا كأنه يقول أنتم ستفعلون نفس الفعل إن لم تنتبهوا وإذ قال موسى لقومه يا قومي لم تؤدونني وقد تعلمون اني رسول الله إليكم فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين هؤلاء كانوا مؤمنين ثم زاغوا فأزاغ الله قلوبهم وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد المقصود هنا أن تبشير عيسى ابن مريم بالنبي عليه الصلاة والسلام هو بالإجماع إخبار بغيب إخبار بغيب من أين علمه؟ من الله عز وجل وربما الإنجيل يحتوي يعني كل الكتب عندنا إيمان بأن كل الكتب السابقة بشرت بالنبي عليه الصلاة والسلام لأن الرسالة النبوية المحمدية رسالة استثنائية غريبة آخر الأنبياء خاتم الأنبياء والمرسلين وفيها الابتلاء الأكبر وفيها التمهيد الأكبر وفيها فيها الشهادة على الأمام فيها أشياء عجيبة فلذلك أخذ الله العهد على الأنبياء أن يؤمنوا بالنبي وصدقوه ان أدركهم على أي حال ومبشرا برسوله يأتي من بعد اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين لما جاءهم هل أنه عيسى لما جاء قومه ام ان الضمير يرجع على النبي عليه الصلاه والسلام لما جاءهم لما جاء اهل الكتاب قالوا سحر مبين ومن اظلم ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا وهو يدعي الإسلام والله لا لاهل القوم الظالمين يريدون ليطفئوا نور الله بأفواهه والله متم نوره ولو كره الكافرون هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون لماذا هنا لو كره الكافرون ولو كره المشركون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 هل هناك عذاب وجنة في الدنيا قبل, قبل الخراب الكوني أم لا هذا موضوع كبير جدا يعني اليوم الآخر هو يوم ممتد بعضه في الدنيا وبعضه في الآخرة كلمة اليوم الآخر ولذلك أتت آيات خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض يعني قبل الخراب الكوني ومن في الأرض جميعا فلو تسوى بهم الأرض وليكتم الله حديثة باقي الأرض موجودة ثم هذا طبعا معنى بس لأنه معنى معرفي ما له علاقة بسيرة كثيرا فلذلك يحتاج بحثه إلى وقت وهذا من الأشياء التي استطاعت السلطات أن تكتمها مع أنها في القرآن واضحة ولمن خاف مقام ربه جنتان جنة هنا مدهام وهكذا وهنا أيضا يقول يدخلكم جنات تجري من تحتها الانهار ومساكن طيبة في جنات عدل الجنة النهائية جنة المأوى عند سدره منتهى هذه جنات عدد بس هناك جنات قبل وكذلك جهنم هي النهائية وهناك نار قبل وهناك خراب كوني بينهما بين اليوم الاخر هذا الممتد وهذا يحتاج الى تفصيل لعلنا في حلقات اخرى نذكره والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته موقع الشيخ حسن غرحان المالكي www.tad.com